لا تسالني شلون انا لا لا لا ما سعاد يا هل بصادي ما تسالش ندره ما حب يترحبك يا تاد ما تسالش ندره حق يترحبك يا تاد وتركض روحي تسبقني لحاضرتك وسان روحي تسبقني لحاضرتك وسعاد نضل القلب القلب حياده ويا العشق بالعشق يكبر نضل القلب القلب حياده ويا العشق العشق يكبر بهاي العيوننا من مؤسسه صوت حسين ein islami wala ya في الصف نتشحط نجرف الاشعار وتردني صفنتشحط نجرف الاشعار والقل شعور الشعر غالي يروي عليك وعلي امامي والقل شعور الشعر غالي يروي عليك وعلي امامي بعدين اشعار عن بشخصيتك بشخصيتك صفى الاشعار عن بشخصيتك بشخصيتك هذا حبي اتمنى يتقبل بس قد ايش انا عاليه الوالي صدر عليك على, علي وجداني علي قصاص عالم واسع عالم وهالبصاعي ما تسالش شلوننا ما حبي يترحمك يات ما تسالش شلوننا حبي يترحم يات بحسي لنا عالم طيوف في مهد لحالنا طافع شوفو في وليته محسينا بعالم طيوف في مهد لحالنا طافع شوفو عن امنا انا قالولي بس بعلي بعلتنا لي عن امنا انا قالولي بس بعلي بعلتنا لي قدتني بحساس امل تبي تبي قدتني بحساس امل تبي تبي انا انا حب يا حب يا قلبي سكني اشواقي علي على البوجاني سحس عالمها انا حب هالاسم وتولعت واللي حب عافت يحميني واللي حب عرفت باريني يحميني انا عشقت عشقت اسمه روح انطبع انطبع اسمه انا عشقت عشقت اسمه روح انطبع قلب اللي وانا انا راعلي علي على وجه ثاني احساس عالم عالم ثاني هاتسال ايش نوعه ما حب يترحب يترحب هاتسال ايش نوعه ده حق يته حب يترحب وارخص حياتي شاف علي علي ساعد ما ماتي شاف علي علي, علي ساحت مماتي هذا علي علي حاميد يبقى ويضل ويضل علينا هذا علي علي حاميد يبقى ويضل ويضل علينا كل ما نسال لي انا رد يا رد يا كل ما نسال لي انا رد يا <تصفيق> عالم عالم ثاني للصوتيات بإدارة المهندس لؤي البغدادي نشكركم لاختياركم شركتنا المتواضعه مع تحيات شركه الخيال ميديا